وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 وَكَذَلِكَ دَعَلنا لُِلّنَ بِج عَدُ وَمِنَمُجرمينَ وَكَفَابِ رَبِّكه يَوْ وَنَصير وَقَا ال الذيذينَ كَفرَرُ أُل نُززِلَ عليهلَْهِ القُرآنُ جُملةة وَِدَة كَذَلِكَ لِنثبّتَ بهِه فُ آدَكَ وَغَدتناهُ تَغتلَ وَلَا يَأتُونكَ بِمَثلٍ إِلَّا جِْناكَ بِالحَطِّ وَأَحْسَنَ تَفْسير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 افَلَم يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لا يرجون نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَذَلِكَ يُضِلُّ نَاعِيًا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ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 وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ظُلَّالًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا إِنْعَامًا وَأَنَاسِيَّكَ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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِفْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُونَ وَلَا يَضُرُّونَ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا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 والَّذينَ إذ أَن فَقوللَم يُسْلِفُ وَلَم يقطُوا وَوكان بَن ذِكَ قوَامَا والَّذينَ لا يَضعون م اللهَِّ إلَه آ آخرَ وَلَا يقتُلونَ النَّفسَ الَّ حَروَمَ اللهَّ إِلَّا بِالحَقِّ وَلَا يزْنون وَمَنْ يَفْعذِكَ يَلْقَاءثَ مَ يُوعَفْ لَهُ العذابُ يَوم الْ القياامَةِ وَيَخْلُد فِيه مهانا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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حصنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طواصم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شَأْنُ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عَنْهُ معرضين فَقَد كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِم أَنبَاءُ ما كانوا بِهِ يَسْتَهزِئُونَ أَوَلَم يَرَوْا إِلَى الأَرضِ كَم أَنبَتْنَا فيها مِن كُلِّ زَوجٍ كَرِيمٍ إِن في ذَلِكَ لَآيَةً وَما كان أَكثَرُهُم مُؤمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العَزِيزُ الرَّحِيمُ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 ف فَرَاقتُ مِن كُمْ لََّ خِفتتُكُمْ فَوهَبَ ل رَبّ رُكْمَ وَجَعلن منِنَ الْ المُرسَلين وَتِلكَ نِعممَة تَمنّهَا عَلَّ أَن بَّتَّبَن إائيل قال ف الرعَون وَماَا رَبُّ العالممِينَ قالَا ربُّ السَّماوَاتِ والالْأَرْضِ وَماَا بَنَهُ م إِكُ تُمُوقِنين. قال لمَنْ حَودَهُ ألا تَستْمعُونَ قال ررببّكُمْ وَربُّ آبائِكُمُ الْ الأووللينَ قال إنِ رَرسُولكُم الذي أُرسِلَ إليكُمْ لمجنون قال رَبُّ المشرطِ والْمَغْلِبِ وَم بينَهَُا إنِ كُ تُمْ تَعفلِونَ قاللَِن التخَتَ إه غَيْرِ لا أجعل النكَِنْ وَأَنَا أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَىٰ لَهُ نَارٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُولِي النَّظَرِ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فماذا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 نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم تلقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا نحن الغالبون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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وعوحينا إلى موسى أم أسر بعبادي إنكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين انها اولى الى شرذمه قليلون وانهم لا لغاذون واننا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وارسلنا بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين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 رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورفة جنة نعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم أُصِفَة الجََّةُ للمُتَّقين وَبُدّزَةِ الجَحيم للِغااوينَ وَقِيلَ لهم أين ماكُ تُمْ تَعبدونونَ مدونُونِ اللهِ هل يَصعونَكمم أوْ يَ تَصِرون فقُبكِبوا فيِيهَاهُم والغابُونَ وَجُود إبلليسَ أجمععون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 وَما كانََ أَبْثَرهم مُؤمنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ العزيزُ الرَّحيم تَذَّبَتْ قوْ نُوح الْمُررسَلينَ إذ قالَا لَهُم أَقُهُم نُوحٌ أل تَتَّقُون إني لَكُمْ رَسُول أأَمين فََّقُ اللهَّه وَأَقيعون وَماَا أَسْألُكُمْ عليهلَيْهِ مِنْ أَجرٍْ إن أَجرِْيَ إِلَّاعَ غَبِّ العالممين فَتَّقُ اللله وَأَقيعون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 فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباطن إن في ذلك لآية وما كان أكثر من المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رَيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَقَامِعَ عَلَى أَنْ لَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا وَاتَّقُوا الذي أَمْدَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَتَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أتطركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضين وتلحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المصرفين الذين يفسدون في وَلَا ولا يسلحون قالوا إنما أنت من المسحرين.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 قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون إِلَّا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْآيَةِ بِرُسُلِهِمْ إِذْ قَال لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفُ الْ الكَيل وَلا تتكونُوا مِن الْ المُخْسِرينَ وَجنُوا بالِقِسقاس المُسَقين وَلاَا تَبُخَص النَا فَأَشياأَم وَلا تَعفَو فيِي الأضضِ مُفسِدين وَاتَّقُ الذي خَقَكُم وَجِبِلة الأوولين قالوا إنماأَنْتَ منِنَ المُسَحرينَ وَماأَ تَ إِلَّا بَشَعُ ممثلُناَا وَإِهُ نُكَدَ منِ الكذِرين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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتخروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طوحين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 وَإِنَّكَ لَتَنَقُّلُ الْقُرْآنَ مِلَّةَ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَغْمًا فَآتِيكُم مِّنْ هَٰذِهِ خَبَرٌ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ نُودٍ أَن بُورِكَ مَنَارٌ فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وأدخل يدك في جيبك تحرُج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصغة قالوا هذا سحر مبين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 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء إن هذا لهو الفول المبين فحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون فتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وذنوده وهم لا يشعرون فتبس مضاحكا من قولها وقال رب اوجعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقدت طير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد فقال احبت بنا لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يغيرون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 فَلَمَّا دَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَمُدُّونَنِي دِفَّانًا بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا هَاتَكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ أُذِيَ إِلَيْهِمْ طَرَدًا يَقِينٌ أَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّهِ قِبَلًا لَّهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَبَدًا وَهُمْ صَابِرُونَ قال يا أجها الملأ أجكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقرم من مقامك وإني عليه لقري أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتب إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني ترين قال نكفروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهات ذا عرشك قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُ هَٰوَكُنَّا مُسْلِمِينَ فَصَبَّحَ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ الْكَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ حُلْجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَطْيِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنَ الْقَوَارِ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 قالوا تقاسموا بالله لنميتمه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مترا ومكرنا مترا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بجوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونوفا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. بَلْ هُمْ قَوْمٌ كَجُهَدُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَىٰ مَا حَاكَتْهُ وعنفرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشتكون صدق الله العظيم.